تحقيق العبودية لله من الأمور التي تشكل على المؤمن خاصة مع تقلبات نفسه وتلونها فهو يستصعب هذه العبودية ولا يزال يجاهد نفسه حتى يجد نفسه بعد ذلك في قمة الراحة والطمأنينة وثبات القلب ودوام العبادة والطاعة وهذا قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة القنوت هو الدوام على الطاعة ليست القضية العبودية مجرد العبادة أو مجرد الطاعة إنما لزوم العبودية والثبات على الطاعة والبقاء على العبادة هو أكثر شيء يتوجس منه أهل الإيمان فلذلك دعاؤهم في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد بعدئذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب العبودية منزلة إياك نعبد وإياك نستعين منازلها كثيرة لكن المنزل التي نحن بصددها هي العمود الفقري والأساس الفعلي لكل منازل إياك نعبد وإياك نستعين المنزلة التي بين أيدينا اليوم هي منزلة التوبة وكثير من الناس إذا سمع لفظ التوبه بادر ذهنه وانقذح فيه المعصية والإجرام والانحراف فيخاطب نفسه يقول انا من اهل المساجد ولست من اهل التيه والضلال فلماذا التوبه لكن يقرر العلامه ابن القيم ان التوبه هي اول الملازم واوسطها واخرها اذا كانت حياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم المليئة بالجهاد المفعمه بالطاعات التي ما غفل فيها عندك لله أبدا ختمت بالتوبه سبح اسم ربك سبح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه آخر سوره كسوره نزلت لأنها نزلت قبل انتقاده إلى الرفيق الأعلى بثلاثة وثمانين يوما أما آخر آية نزلت آية البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وهذه قبل تسعة أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم ولذلك آخر ما نزل من السور سورة تحزمه وتقول له حياتك الجميلة وصفحاتك المضيئة ليكون ختامها التوبة والاستغفار يؤكد ابن القيم معنى لطيف أن التوبة ليست بالضروري أن تكون من الذنوب فإن الترقي في كمالات الطاعه ومدارج القرب من الله توبة فمثلا انت تراضب على الصلوات الخمس في المسجد ولكنك لم لست من أهل قيام الليل لأن ترك قيام الليل ليس بمعصية توجب التوبة فإذا قررت أن تقوم الليل وأصبحت من أهل الليل تعتبر تبت إلى الله لأنك ترقيت في طريق, في طريق رضاه درجة فليس بالضروري أن تكون التوبة من المعطية فالترقي في دريات الطاعة والاستمرار في منازل العبودية والقرب من الله توبة جديدة والتوبة إما توبة بدايات وإما توبة نهايات توبة البدايات إقلاع العاصي عن المعصية وترك المقيم على الذنب ومغادرته إقامته على الذنب أما توبة النهايات إنها توبة أهل العزائم والبصائر والاستقامة والطاعة يفعلون الطاعة ويتوبون وسبب توبتهم أنهم رأوا تقصيرهم في الطاعة لتعظيمهم لله فلذلك هذه توبة النهايات وإلا قوله تعالى في سورة النور وهي من السور المدنية ويعتبر من التي الصورة تخافب الصفوة من البشر الصفوة منهم الصحابة هم هاجروا وجاهدوا وصبروا قال الله لهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون السورة مدنية والخطاب للجميع فلا يستثنى من خطاب التوبة أحد لأنه ما منا إلا وهو محتاج إلى التوبة إن لم يكن في جانب المعاصي فقد اقلع وأمسك في جانب النيات والمقاصد وتجريدها لله لنتك في أي حاجة لله هذا يحتاج إلى توبة وجانب الطاعات وجانب الطاعة إذ أنك أفعت والطاعة حق الله عليك هل وفيت الحق كما هو؟ هل وفيت الحق ما هو؟ يعني صليت لالله لأ صلاتك دي خشعة ومتقبلة وصلاة كصلاة المرسلين إذا كانت أقل من ذلك ففيها شنو؟ ففيها شنو؟ نقص النقص يجبر بالتوبة تأمل قول المصلي في أول أذكاره بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله اظن اول ما يتم الصلاه بيعمل شروق اول حاجه اول نقط هذا يؤكد ان الاستغفار ليس بالضروري ان يكون من العصيان هذا استغفار من طاعه والاستغفار من الطاعه يعني يا ربي امرتني بالعباده وعبدتك وقصرت فاغفر لي ما فات قلبي من الخشوع لك فاغفر لي عدم قيامي وإتمامي الصلاة كما ينبغي ثم حدث عن أهل الليل إخوانا أي ذلك الليل ما أي ذلك الليل أهل الليل وبالأسحار هم يستغفرون بل النيام حق بالاستغفار منهم إخوانا ذلك يقوم الليل يستغفرون من الناس النائمين هم الاستغفار لكن زور قام الليل يصلي وفي الليل يستغفر مما يستغفر إنه قام الليل من خلال خشيته وتعظيمه وهيبته لله فرأى أنه فرأى قليل ذنبه مع عظمة ربه كثير رأى الذنوب كثيرة فلذلك هو يستغفر ومن هذه ومن هذا الاستغفار استغفار من دخل الخلاء فانه اذا دخل يدخل مستعينا بالله من الخبث والخبائث فاذا خرج يقول شنو غفرانك مما ليه يقول غفرانك عمى شنو هو الناس السكارى الحيار يقول غفرانك هو لانه خسر الخلاء وجه يقول غفرانك اللي غفرانك وفرانك باعتباري محذوف في حاجة محذوفة الكلامة ما تأمني غفرانك معنا في شيء محذوف من محذوف؟ المحذوف على تقديريني التقدير الأول كان ينبغي أن أكون ذاكرا وقلبي حاضرا ولساني بذكرك معظما في كل حال توقفت هذه اللحظات ولذلك أستغفرك من ذلك لأنك حال قضائك الحاجة شنو؟ تمتنع شنو؟ عن الذكر أو وما تخليت عنه من آفات وفضلات لو بقيت في بطني قتلتني فهذا الاخراج نعمة وأنا لا أستطيع أن أغفي حقها ولذلك أستغفر من تقصيري على تقديري إما على تقديري هذه النعمة أو أمسكت عن الذكر ولانه من أهل المقامات العالية فتره امساكي عن الذكر كان الصعب ان اكون ذاكرا لك وطالما اني امسكت عن الذكر استغفرك من هذا لذلك التوبه توبه البدايات وتوبه النهايات سبحان الله من توبه النهايات توبه الله على نبيه بعد غزو تبوك بعد جيش العسره اخوان النبي عليه الله والسلام خرج الى جيش العسره في تبوك خلاص دي اخر غزوة غزاها شنو آخر غزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام غزوه شنو ما غزا بعدها كان غزوة التبو آخر غزوة أجل عمل طوال بعده لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إنها توبة النهايات توبة أصحاب المقامات العليه فلا يترفع هذه المقدمة حتى لا يترفع عن التوبة مترفع طيب كيف تكون بداية التوبة كل واحد منا يحب أن يتوب إلى الله كيف تكون بداية التوبة إخواننا نحن في الظروب والمعاصي والخطايا والآثام مختلفون متفاوتون عندنا من التقصير ومن الذنوب ومن المعاصي الكثير متفاوتون كيف نبدأ التوبة كيف نبدأ التوبة هي الرجوع إلى الله كيف نبدأ الرجوع إلى الله كل واحد مننا الآن يقرر إذا لم يتوب يصبح ظالم قال تعالى ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون فالعباد قسماني تائب وظالم والظالم الذي يقول أنا لا أحتاج إلى التوبة ظالم لنفسه بالجهل عن آفاته وخفاياه وتقصيره وعيوبه وجاهل بربه الذي مهما عبدته أنت مقصر في حقه تحتاج معه إلى توبة لذلك كيف نبدأ التوبة طيب أولا أي إنسان عمل معصية طبعا لا يخلو كل واحد منا من ذلك عليه أن يتذكر لما يتوب أمور الامر الاول ان يتذكر ستر الله عليه ايام معاصيه حتى لو أنت الان تبت في حاجات بتحتاج انك تجيها توبه يعني في ناس كانوا معاصي شريده وبدؤوا يتوبوا ييجوا المسجد ده بيحتاج انه يتذكر كيف ستر الله عليه يا ما سترنا ما شوف محمد كم ربنا ممكن يغفر فسترك حتى تبت إليه كثير من المعاصي أم تفعلها والخلق لا يعرفونها وذلك بستر الله عليك ولذلك يقول ابن في المدارج هنا كلام لطيف إذا أثنى عليك أحد وحشكرك إنما يثنون على عظيم ستر الله عليك إذ أنه لو كشف لهم باطنك ما سلم عليك أحد صح لو ما صح ما سحقق في, في قلبك كان ربنا وراها الناس والله يزور يديك سلام الله ما فيه لكن ربنا ترى سترك ولما نقول لك والله انت زول كويس وانت زول فاضل ده يثني لا يثني عليك يا. هو يثني على من على عظيم ستر الله الذي اسبغه وسترك به سبحانه وتعالى اخواننا تذكر ستر الله الامر الثاني تتذكر كيف انك تجرات على الذنب وارتكبت المعصيه وتعديت الحدود وارتكبت المحارم يا ما في شيء عجيب أولا يا يعني ابن القيم في المدارك التوبة أقوى المنزلة في منازلي إياك نعبد وإياك نستعين في المدارك منزلة التوبة امكن تقريبا من صفحة مية وشوية لحد صفحة أربعمية وشوية دي بس كلها التوبة أقوى منزله كل المنازل اقل يمنزل في التوبة لماذا؟ لأنه تحدث عن خفايا وأسرار في التوبة يعني مثلا إذا لو أنك عصيت الله سبحانه وتعالى كيف كان عصيانك لأنه يوجب إما توبة وإما توبتان لو أنك كنت عاصم وضميرك يؤنبك وقلبك يقلقك وفؤادك يزعدك توب الى الله توبه واحده ولو انك كنت تتعاطى المعصيه مع فرح ونشوه ولذه بها تحتاج الى توبتين توبه من المعصيه وتوبه من الجراه واللذه والفرح بالمعصيه توجب شنو توبتان توبه من المعصيه وتوبه من شنو من الجراه واللذه والفرح شنو بالمعصيه يقول ابن القيم أشد درجات الغفلة الفرح بالمعصية المؤمن إذا عصى يعصي وقلبه مالون يقلقه ولا يرتاح أبدا يقوله عاصم وهموم لماذا؟ لأنه واقع في معصية في نوع من الناس يعصي وهو فرح أدنى درجات الخوف والقلق لا تأتيه هذا قلبه على قسوة وغفلة وأشد من ذلك المجاهرة بها والله أنا صويت كذب كذب باستهتار وبلا مبالاء لا يبالي هذا يحتاج إلى توبة من هذا الجرم لأن عدم المبالاء والاستهتار والجرأ جرم أشد من الجرم نفسه جرم أشد من شنو من الجرم نفسه وهذه مسألة مهمة طيب المسألة الثانية العاصل إذا عصى الله أحيانا تأتيه عقوبات هذه العقوبات تمديها له فكم من عاصي كان في غفلة فجأة تقع عليه مصيبة بمثابة صدمه ترجعه الى الله حصل وما حصل يقول بالله نحن كنا غفلانين طوال يقوم يمشي طوال يغتسل وتوضه ويمشي طوال على الصلاه والجامع وكذا حصلت له مصيبه غيرت مجرى شنو مجرى حياتي ده حصل وما حصل حصل طيب فالمعصيه الفرح بها واللذه بها معصيه اخرى ودلاله على الغفله ومن سوء المعصيه انها تلد معصيه يا اخوانا شوف المعاصي عندنا مش كثير من الناس يستهون المعصيه يقولك ما في حاجه يقول لك يا اخ والله قال ربنا بيغفر الذنوب جميعا انا اعصي خطوره المساله في انك اذا وقعت على المعصيه لا تامن الخواتيم لا تامن شنو بما بما سيط. بماذا على ماذا سوف تموت وبماذا يختب لك أنت على خطر والمعصية تجر على الله ترفع حجاب الهيبة كما قال ابن القيم الزوء بكون خائف من المعصية بكون ملاوز يقوم يعمل وخائف قو يدق وما يلتح بل ما يلوم اي تاني يخليه يطعاق نفس المعصية يقوم يعمله كويس وهو برضو شويق خايف. لما يتكف ذات المعصيه للمرة الثالثة لا يبالي بخوف ولا ضمير حي لأن الضمير مات فخطورة المعصية أنها تجزر العبد طيب ربنا سبحانه من رحمته أنه يصيب العباده بمصائب قال تعالى في الحديث القدسي أبتليهم بالمصائب لاطهرهم من المعايب فان تابوا فانا حبيبهم ان الله يحب شنو التوابين وان لم يتوبوا فانا طبيبهم برضو برجعهم بعالجهم ضربه سبحان الله فبمعالجتي اياهم انه يصيبهم بشنو بالمصايب طيب ده شيء اكيد القيد يقول في شيء في شيء خطير بخل الإنسان يتجرع على المعصية ويستنبذ بها هل هو الشيخة شنو؟ قال يعاقب الله بعض العباد على ذنوبهم بمصائب في أموالهم أو أبدانهم ليرجعوا إليه ويتوبوا ولكن أشد العقوبة ترك العقوبة أشد العقوبة شنو؟ ترك العقوبة كيف؟ لأنه كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن شنو دمبتو بسطن ودع شدان العقوبة يعني من عقوبة الله لعبده الا يعاقبه لينتبه ويتوب فيترك العبد يزدر في غيه و و ويتمادى في ضلاله إذ أنه لو عاقبه كانت العقوبة رحمة به فيرفع عنه العقوبة لأنها رحمة فيتركه بلا عقوبة ليلقى الله عافيا بسوء الشاتمة ترك شنو أخطر أنواعه وليه؟ لأنها تجعل العبد في غفلة فلا ينتبه ولا حول قوه قوة إلا بالله طيب التوبة لها شرائط مجملة في ندم وإقلاع واعتذار الندم أن يتحرك قلبه وأن يتألم فؤاده على أيامه الخوالي المظلمه السوداء فاذا تذكرها جرت مدامعه وحمد الله والاقلاع لا يتصور ان يكون رجل قد اقام على معصيه يباشرها ثم يدعي انه تائب اما الاعتذار اذا كان الاعتذار من باب المحاجله لله يعني انا والله ما كنت داري الفدي ولكن عملت كذي ولا يمدك أنا كنت يعني يا الله عندي أزمة أنا وشوف وشفع بكوركو وما لقيت لي برش ما ديت إيدي لي لحبة القرشات يعني عم شنو دي توبة ده اعتذار ده ياخذ عدده شنو ده يا اخي هذا الاعتذار لا يرد الاعتذار المراد هو اعتذار الاعتراف والذل لله كقولك شوف سبحان الله بن القيم يقول شنو أنا رحمه الله يقول لا براءة لا لي من ذنب فأعتذر ولا قوة لي فأنتصر ولا عذر لي فأعتذر بس قال الله قال لي والله ما عندي براءة من ذنب أشان اعتذر ولا قوة فأنتصر ولا عذر لي فأعتذر ولكنني مذنب مستغفر الكلام ده مجيح مش كده أي ابن القيم غشل يقول إذا عصيت فقول ربي ما تجرأت على عصيانك جرأة عليك ولكن غرني سترك الذي أرخيت عليها وغرتني نفسي السيئة وسولتني وغرني بك الغرور اللهم فاقفر لي ما مضى واحفظني فيما بقى شوفوا الاعتذار بهو كيف ده اعتذار لطيف بالمناسبة ده يدخلني في اشكال الحجاج بن يوسف الثقفي الحجاج ده الحسن البصري قال كنت لا أرى للحجاج ما وهو في النهاية المسلم الزول ده كان كان في زهر قاعد معانه ده في السودان وعمل الاذنب ذنوب شنو كتيرا وكتل وسوق ومات يقولوا شنو اذكروا محاسن شنو موتاكم يا أخي إذا كان لما أسلم عكلم ابن أبي جهل طبعا ابو جهل دا الصحابة طوال يطعنوا شوه مما أسلم عكلم ولده الرسول قال له لا تسبوا أبا جهل فإن اذيه الميت تؤذي الحي ولده قاعد نبزه أول ما برضى في نفسه برضى بتأذوه فيا إخوان الحداد الحسن البصري كان بكره كراية شديدة قال فبلغتني عنه مقولة بلغتني عنه شنو؟ مقولة قالها في سكرات الموت أوردها ابن كثير في البداية والنهاية قال الحجات الحجات في سكرات الموت تاير يموت قال شنو؟ الناس قعدين حولوه؟ هم عارف الناس بقولوا على شنو؟ قال اللهم إن هؤلاء القوم ينتظرون موتي لأموت ويفرحوا. شو بعد كده؟ أنا جاهد منتظرنه. قال يا نذئ في نفسه جواه لأن أموت عشان يرتاح مني. اللهم إن هؤلاء القوم ينتظرون موتي لأموت فيفرحوا. وإنهم يزعمون أنك لن تغفر لي ولكنك أكرم منهم فاغفر لي. الحسن بصري قال بعد أن سمعت أن الحجاج قال هذا الكلام أمسكت لساني عنه لأنه زول في سكرات الموت بيقدر يقول كلام قدر ده مافي إلا يكون زول في قلبه في حاجة في صرف إن هؤلاء القوم يزعمون أنك لن تغفر لي وأنت أسرا منهم فاغفر لي ياخذ زول ده والله الكلام ده شعجب طبعا إخواننا الحجاج ده بالناسبة كما قال كثير خلاصة ما ترجم له قال الحجاج من يوسف له حسنات كان يحفظ القران وقاتل الخوارج في ثمانين معركه ونشر الدين في بلاد الكفار له حسنات مغموره في بحور سيئاته توحيده بالجمله وامره الى الله توحيده بالجمله وامره شنو اخواننا لله في خلقه تصريف واسرار سبحان الله عبد الملك بن مروان طبعا انا اعلمكم الله يعتبر من الفقهاء الذين روى لهم الامام مالك رحمه الله تعالى في المصطفى كان يقول في المنبر اللهم ان ذنوبي كثيره فامح بقليل عفوك عظيم ذنبي بس قال له يعني مهما كان ذنوبك كثيره عفو الله ما بكون يعني كثير بسيط من عفو الله يستوعب ويستغرق كل ذنوبك وذنوب العالمين فلذلك الاعتذار في التوبة مهم طيب. في حاجة اسمها حقائق التوبة لأننا نكون تائبين ومن عارفين على حقائق التوبة اولا التوبة من تأخير التوبة التوبة من تأخير شنو؟ بمعنى زود عمل معصية مفروض اول ما عمل معصيه يتوب على الفور فتاخيره التوبه تاخير لواجب على الفور وهذا اثم لازم وذنب ممكن يحتاج أن يتوب منه يعني مثلا زور الشهر بيعسي الله بعد شهر قام سابق يا الله توب عليه اول حاجه توب من الذنوب اللي عملتها في الشهر دي وتتوب كونه انت ذات مؤخره شهر ده كونه اخرت التوبه شهر جدار لا توبه ثانيه دي من حقائق التوبة اثنين تعظيم الجناية شوف يا اخواننا الإنسان دائر التوبة لله يعظم ذنبه ويرى أن الذنب عظيم ده واحد الحقيقة الثالثة اتهام التوبة اتهام التوبة اتهام التوبة شنو طيب. اتهام التوبة في سؤال يسأل للتائم هل تبت عجزا عن الذنب ام تبت خوفا بمعنى في زول ده يشرك بعدين مر من بيته وحام بالبيت بكل جوانبه ديك السلك الشايب ده وشك قال خلينا زاتي خلاص رجع ده ما ما وما تاب مع انه ما سرق برضه ما تاب لانه ترك المساله شلون لعجزه هي. رجع رجوعنا خوفا من التلسلة وليس خوفا من الله أشكين تتهم توبتك من قصدت بالتوبة هل قصدت بها الله سبحانه وتعالى طيب أشكين قال: ربنا قال عن شنو عن آه أهل النفاق الذين اتخذوا مسجدا ضرارا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم تقطع قلوبهم بالتوبة يعني كان الشيء ما لسه جوا قلوبه وما عملوه لكن مذمرين السوق كما ما خايفين من ربنا إذا نقصنا قلبنا تقطع لا يعتبر تائب إلى الله فدا اتهام التوبة تتهم التوبة طيب ثانيا دائما تتهم أنك مقصر ثم من اتهام التوبة أن ترى أن التوبة من الله وليست منك لأن التوبة هداية يا أخواننا البهدي منه البهدي الله سبحانه وتعالى يا أخواننا انت تشوف الهداية ربنا رسوقة للعبد، يعني السواء أي واحد كده فيكم الحمد لله من ناس المساجد وأنا معكم كده تذكر تاريخك قبل ما تكون من أهل المسجد، بيكون في خل الماء في حياتك صح تذكر الأيام دي، حيث تأثف على تأثف شديد جمع ما تتذكر التاريخ بتاعك حتى انك ما كنت ماكو تعاطي لكن برضه ما كنت من ربنا هذا القرب الذي تحس بالطمانينه والعافيه على قلبك والراحه والسكينه واللذه والانس والقرب من الله برضه ما كافي صح طيب يا اخواننا لما تتذكر هذا الكلام انت تذكر ان ربنا هداك حتى ربنا هداك في موقف موقف في ذنوبنا يعني نطلب ربنا يهدون مشروط موقف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 وفا بس رمى كلمة واحدة ومشى زاد قال له الزور جماعه شويه دق شن قالوا قال كده قالوا قال لهم قالوا له سعود خدت العود ومشى لحقوا قال له انت صحابي انت شفت الرساله ده اللي قال له طبعا لسه هناك عندها بقايا خير في نفسه قال له قلت شنو قال طييت ما معني قلت يزور شاعر العود بقول قلت قلت يا له من صوت جميل لو قرأ به كتاب الله قال انا صاحب الصوت وقعد يبكي ذا ذا قاعد يبكي قال ابن مسعود قاعد بكي. ابن مسعود قاعد بك جاء نصيد بك شنو قال هذا حبيب الى الله ان الله يحب التوابين تاب الان ده معناه يا حبيب الله زازان مشى شال العود كسر ما ده جمعوا و اتكسروا في محله ودي اخواننا مساله مهمه في التوبه إنه الانسان لما يتوب عليه ان يقطعصله بكل ما من شأنه أن يعقد صف والتوبة ولزم ابن مسعود وسلمان الفارسي فكان إمام الفتوى في عصره زازان من مغني لعالم تخيل أبو داود صاحب السنن رحمه الله أبو داود يقول لك سنن منه؟ سنن أبي داود قال أهل العلم رحمه الله من من كان في بيته سنن أبي داود في بيته نبي يتكلم في بيت النبي شنو؟ تكلم. سُنَبِدَة خمسة مجلدات. أبو داوود الشيخ أكبر زول سكّي في زمنه. اسمه القعنبي عبد الله ابن مسلمة ابن قاعن. القعنبي ذا لجا ناس قاعدين وهو بتاع خمرة. قال لك سكّر سكّر شديدة. لجا ناس قاعدين ذا. قال ناس قاعدين ذا شنو كمان؟ قال له هؤلاء يتحدثون الحديث. معهم شعبه بن الحجاج قال ومن شعبه قالوا شعبه محدث قال ما معنى محدث محدث يعني جنود قولوا يروي احد قال لك والقى النبي كان يلبس الاحمر هذوم كل حمره جلى وعمته شوف الزبده مشاتره مشاتره ولبس الاحمر دلاله على الجهل بالمعصيه يعني زول يتكلم معي مافي جاء وقف لشعبه فج الناس وقف قدامه قال أنت محدث؟ قال نعم قال حدثني قال لست من أهل الحديث ما تشبهوا ما تشبهوا طوالي قال والله لا تحدثني أو لا كويس طوالي قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم ما شئت رمل السكين ومشت البيت اختصر وجّعت في الدرس ولحق الإمام مالك يعتبر من أكبر تلاميذ الإمام مالك القعنبي ثم أصبح شيخا اللي أبي في الحديث أصبح أكبر محدث بعد قال دياو إذا لم تستحي فصل ما شئت رمى السكين ومشى ما سنا التوبة وكتربا يريد لك بيسوق عليك سواق ألف ضيل من العيال رحمه الله الفضيل لا يحتاج الكلام عنه الفضيل هو الفضيل الفضيل كان قاطع طريق زول قاطع طريق رباطي رباطي كبير رباطي قال لي أذنب إذا أرادت أن تخيف ابنها في البيت تقول له اسكت وإلا ناديت لك الفضيل طوالي اسكت قال بيقول الفضيل بخاف زول رباطي قدرد قال ما رجعت في الصحراء شكله له خيمة الخيمه على الخيمة دي الخيمة دي فاي قاعدين ملعين فالوسهم قاعدين على الخيمة يبينوا مواقفة وحاجات المواقفة هو بسمع ماشا الصنط قام سمع الواحد يقول للتاني كيف بك لو أدركنا الفوضيل ومعياب حسب لك كان اخي قاعد يجينا كالي وطبق فينا زوني خامن شنو نسوي شنو ملاوزين قام قال لي يا أخي يا أخي قال لي يا أخي لما أخفتنا في هذا الليل يا أخي يخمالك مخوفنا قال لي اثنين ما يدروا عليه قاعد يجروا قرآن والفضل يسمع بس في آية ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم لا يكونوا كالذين وذلك الكتاب من, من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية القطلة في قلبه خلاه مشى البيت بدري على غير العاذ رغد في النوم اتاه من ياخذ بتلابيبه يقول له يا فضيل الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق اما ان لسه في ضلاله ده قام مفزوع سمع المؤذن يؤدي لصلاه الفجر اغتسل وذهب المسجد لاول مره وقف في الصلاه فقرا الامام الم يئن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق بكى في الصلاه بكى قال والله ما اريد بها الا انا الان انا ربي بس انفارق لها الهدايه والعنايه الالهيه الرب دلنا على هدا يقول لك ما يهديك كريم شنو تعبان والله والله نسال الله ان يهدينا فدفعنا شنو معنى التوبه من الله ولله توبتان احداهما توبه قبل توبه العبد وتوبه بعد توبه العبد التوبه الاولى من الله ان يتوب على العبد ليتوب ان يتحرك نحو التوبه والتوبه الثانيه ان يحفظه بعد التوبه قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا فلولا انه تاب عليهم لما تابوا هم في غفلة ذكرهم التوبة وحرك في قلوبهم الأشواق نحو التوبة فانتبهوا كأنهم كانوا في سبات وناموا من الذي أيقظهم؟ من الذي نبه قلوبهم؟ إنه الله إذن هو الذي تاب عليهم قبل أن يتوبوا له دمعنا لطيف جدا من لطائف معاني التوبة طيب أهم شيء من علامات صدق التوبة أن يكون العبد بعد التوبة أحسن حالا من شنو؟ مما كان قبل شنو قبل التوبة بنقطه مهمة طيب ندخل في نقطة أهم شديد تساءل علماء السلوك والتربية أيهما أنفع للعبد بعد أن يتوب أن يكون دوما متذكرا لجنايته خائفا وجلا منها أم أن ينسى الجناية وأن يقبل على الله بقلبه أيهما أفضل طيب التفصيل التفصيل شنو؟ ذكر الجناية فيه فائدة فائدة إذلال النفسي إخوانا زونا حتى لو ما تذكر للذنب يتذكروا تحسراً تذكروا شنو؟ في ناس تابوا من الخمرة لما يحكي لك يقول لك يا حدي الأيام الزمان والله بكي دم يسرب شراب شنو ده دي شنو دي يأخذي كويس؟ لكن دي ما يعني حتى الذي يتذكر المعصية يتذكرها شنو ندما وحسره وعلما يقول كيف انه يأتي هذه المسألة طيب الأفضل أن يقبل العبد بقلبه على الله تذكر المعصية يقدر صفاءه مع الله كيف إذا تاب يلقي المعصية أمامه ويقبل على الطاعات فيصبح في مقامات الأنس والشوق والمحبة والقرب من الله والصفاء مع الله وجمع قلبه مع الله فإذا شعر أن هذا المقام أوجب له نوع من أنواع الدعوة والتكبر والعج يرجع مرة مرة إلى الذنب يذكر نفسه بالذنب حتى لا يتعالى أو يتكبر فالأصل أن يكون مع الله في صفاء ما يذكر المعاصي مع ما عصيتك ما تتذكر ما تقول والله إذا ما قلت ما تعمل قدي وزمت ما ما تتذكر حتى تحسر ما تتذكر لكن لما تجعلنا كита بيجي شاع نفسك إن كита بيجي يعني مقامك شنو عالي تقوم تعمل شنو ليه خصم عنك أنت جالس شنو تتذكر لما قلت بتعمل قدي وتعمل قدي وتعمل قدي وربنا تاب عليك وستر وهكذا ثم من حقائق التوبة إخوانا معرفة أمريني أو معرفة ثلاثة أمور الأمر الأول معرفة ربك ومقام التوبة يعلم ويعرف الإنسان بربه ليه اسمع هذا الكلام لأن التوبة تجعل العبد يطالع أسماء الله وصفاته التي هي على الكمال وللأسماء والصفات والأسماء والصفات آثار تقتضيها فهو غفور لولا ان هنالك عباد يذنبون لما كان شنو لما كانت المغفرة صحيح ما صح فالزلم من يجي في مقام التوبة حيطالع بعد شنو بعض الأسماء والصفات ما هي الأسماء والصفات المناسبة لمقام التوبة التي يطالعها قلب التائب الوجود الغفور الرحيم الحليم حلم عليك ايام عصيانك فلم يعجل عليك بالعقوبه الحليم البر التواب الغفار واني غفار غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول لا اله الا هو اليه المصير فالتوبه تعرفك الله أنت تقف في مقام التوبة بقلبك مع مع الله فتطالع اسماءه سبحانه وتعالى ثم يوجب لك توجب لك هذه المطالعه اربع مراتب في الذل يا اخوان لانه اصل الذل مراد ب4 الذل الاول ذل الحاجه وهذا يستدق فيه الكافر والمسلم والمؤمن والجاحد والبهيمة كلهم يحتاجون إلى الله في كافر ما يحتاج إلى الله في طعامهم وشنو؟ وشرابهم وحياتهم هذا شنه الأول الذل الأول الذل الثاني ذل العبودية وده بالاختيار انت اخترت أن تكون ذليلا لمن لله ثم ذل المحبة وهذا أعلى درجة قدروا ما تحب الله وتنزل ثم ذل المعصية يخوانا المعصية تخليش تنزل لكن متين بعد أن تطالع أسماء الله وصفاته بقلبك هذا الذل بمراتبه الأربع ذل الحاجة وذل العبودية وذل المحبة وذل المعصية إنما يكون بتعظيم الله هنا في شيء مهم جدا في التوبة يعني مطالعة اسماء الله وشنو؟ وصفاته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا الباعث على التوبة يقول نبي خلينا التوب شنو؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل منكم أضل راحلته بفلات شرق يقف في صحراء كبيرة عنده راحلته ناقته على الاكل والشراب اي حاجه ضلت منه قال فبح فبحث عنها حتى جهل خيريك عرض والدنيا صحراء قال فالطيعه تحت ظل شجره وقد ايقن بالهلاك نام فلما استيقظ وجد راحلته عنده ربنا بيفرح بتوبه احدنا اشد فرحا من ذلك الرجل الذي أيقن بالهلاك ثم نجح هو فرح يليق بجلاله قال فأخذ برجام الناقة وقال اللهم انت عبدي وأنا ربك قال أخطأ من شدة الفرح وطبعا إخواننا هذا الحديث فيه فائد عظيمة أن من وقع في الكفر في حالة الفرح الشديد أو الغضب الشديد لا يعتد بقوله وكذلك الطلاق ده, ده في لحفرح سريد وممكن العكس يغضر شنو لا سريد فلا إخوانا داي يوريك إنه الإنسان ما يتسرح في تكفير المؤين يعني ما تقول لزول يا كافر كده أو فلان كافر ليه لأنه في أشياء بتمنع الكفر دغ حسن لو في زول قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك حكمه شنو كافر لكن أخطأ من شدة شنو ما قفر ولكن قال أخطأ من شدة شنو من شدة الفرح إذا النظر الأول بنا أن تنظر إلى ربك النظر الثاني أن تنظر إلى مصدر الإزعاج بالنسبة لك ومن الشر اللي هي نفسك ونعوذ بالله من شرور شنو؟ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إذا نظرت إلى ربك بالتوب ولو نظرت لنفسك وتقصير شنو؟ بالتوب يا أخوان الكثير مننا أصبر توب ليه؟ لأنه يقول لك أتوب من شنو لو قلت له أتوب إلى الله يقول لك ما لي شايف عليه شنو ما هل تراني كويس شفت عليه شنو يهشو إيش طري حاجة لكن نفسك دي عبد في يوم من يوم لك الأمر الثالث أن تنظر إلى عدوك عدوك غير نفسك عدوك شنو الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الشيطان عدو ادبوك لكن الشيطان اللي من قيد هنا جاب له كلام قسم قال للشيطان في اضلال الانسان سته عقبات سته شنو عقبات العقبه الاولى الكفر يشكك في ربنا وفي القيامه وفي اليوم الاخر وفي الرسل كذا فإن نجوت ومنه سلمت بقيت مكافئه اتاك من عقبه البدعه والبدعه احب الى, شيء إلى ابليس من المعصيه لان صاحب البدعه على البدعه مقيم لا يغير حاله لانه يحسن بنفسه الظن هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ما في ناس عندهم عمل وتعبانين تعب شريد وبعد ذلك وجوه يومئذ خاشعه في مضي عاملة ناصبة تصلى نارا حامية إما ما كانوا مخلصين إما كان العمل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد في شديد بتاع لكن ما كان موافق للسنة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو شنو فهو رد يأتي منا باب والبدعه والبدعة أحب إلى إبليس وابن القيم يقول تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأفعال فولدت الفساد في ديار الإسلام وابن تيميه كان يقول تزوجت الحقيقة الكفرية البدعه الاصليه فانجبت الضلال شنو تاني البدعه والكفر كانت لم يصر شنو يصر الضلال المبين فاذا نجا من البدعه اتاه من باب الكبيره يزينها ويحسنها في نفسه وياتيه باقوال وعبارات يقول له غدا تتوب ولكنه اذا قارف الذنب قيده الذنب فما استطاع ان يتوب تخيل؟ الحطورة. يقول له غدا تتوب وهكذا فإذا نجا من المعصية والكبيرة أتاه من باب الصغائر من باب الصغائر كيف يقول طالما أنك اجتنبت الكفرة وخرجت من البدعة والكبائر لا يضرك مشاهدة المسلسلات مرة مرة ما في حاجة إذا كانت تصلي الصبح وقعت في الجامعة ما تعي مرة مرة ما في حاجة والافلام بس اهم شيء يصلي في الجامع شي تقول لي كذا اهم شيء تصلي في الجامعة لا عشان لي الرسول الضال ده اعوذ بالله قال ليك يا من باب الصغائر والصغيره مدمره قال ابن عباس لا كبيره مع استغفار ولا صغيره مع اصرار لما خرج الرسول الى الخلاء وأراد أن ينجو طعام أتهدى بعود وأتهدى بخشب وأتهدى بشوك ونصب شوب فاتجمع فأوخد عليه النار قال هكذا محقرات الذنوب اجتمعنا على المرء حتى يفلتناه قال فإذا نجا من الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة بخلي قال يأتيه من باب أن يستغرقه بالمباحات يجيك أشياء شوف شوف شو ضال لي ليس فيها ذنب البثة ما هي معصية ولكنه يشغلك بها كيف يشغلك بها تفوت عليك المكاسب والارباح في الاخره تخليك وقت كنت هتستثمره اخوانا دي نظره مهمه جدا بنظره شنو مهمه يقول ابن القيم والذنب شؤم من ناحيتين شؤم انهو صرفك عن الله وأدى إلى مقت الله عملت حاجة دي. ربنا شنو؟ يترضبه الشؤمة الثاني أنما كان الزنب كان ينبغي أن تكون هنالك طاعه فالزنب غضب عليك ربك ومنعك شنو؟ ومنعك الطاعه طاعة وين؟ وين منعك في محل الزنب يعني مثلا أنت راكب عربيتك ممكن تسجح الله كان جاعتني تلفت تعاين في البنات راح تسجح الله بيجب معصيتين كتبوا ليه؟ عاين في البنات خلاص كتبت. وفي الو... و... و... في ده خلاص تكتبت وانت ضيعت زمن كان في تذكر شوء الله طاعة من شغلت بالمعصية ضاعت شنو؟ ضاعت الطاعة في المستقبل لأنه جلبك تاني ما حد موهل ثانيا ضاعت الطاعة التي كان ينبغي أن تتوفي محل شنو؟ في محل المعصية إخواننا الوقت بنق بنقضو في الطاع في المعصية دم والله دي مرتبة والله مرتبة عالية عروضي إخواننا محل المعصية يتحسر المؤمن ليس المعصية أنه لم يمنع وقت المعصية طاعة شوف إخواننا الفرق شيء عجيب يعني أنت عليك أن تغتنم كل فرصة وسانحة فشغلك بالمباحة كما قال ابن ابن القيم يعني رحمه الله تعالى يمنعه من الارباح العظيمه والمكاسب الكبيره والمنازل العاليه الرفيعه فينشغل بالمباحات ذل عقبه الكم الخامسه اذا نجا لا يتركه الشيطان قال ياتيه من باب شغله بالمفضول عن الفاضل يأتيهم ببشنو شغله بمفضوشو عن الفضل لجان أنت أصلاً ما حضى زمنك في وقت مباح لازم تعمل طاعة بدلاً من أن تعمل الطاعة الأكثر أجرًا يجعلك تعمل الطاعة الأقل لا فبدلا من أن تقرأ القرآن يصرفك إلى صحيح البخاري يخليك بس مجبد على البخاري تقرأ البخاري كل يوم إذا في فيزول فحم كل بس يقولك البخاري تحت الحلم يومياً من الصلاة أعد المسئول البخاري والله ما يستح على كتاب الله يقدر ده شغله الشيطان بالمفضول على الفاطر كونه قرع البخاري ما أسه لقى أجر لكن هل بلقى أجر بكل حرف حسنة ولا والحسنة بعشر أمثاليها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف ابن القيم قال شنو عن لقى طبعا امتهى كده من الفصل الأول من فصول التوبة الفصل الجاي بيتكلم عن أحكام التوبة توبة القاتل هل عنده توبة ولا ما توبة وكان قتل الزول والزول مات وأهل الميت عافوا عنه هل عنده توبة ولا ما عنده توبة أحكام شنو التوبة قال شنو في العقبات دي قال ومعظم الناس أتاه الشيطان من العقبات الخمسة الأولى بيكون انتهى منه مرة واحدة ما بحتاج يقرون البخاري ذاته لأنه انتهى منه من الأول قلت البخاري دليل ناسا الشيطان غلي بطول الحينة ما يخلون عنده حسنات كثيرة يخلون عنده حسنات الأكين بسيطة بس وعلاج ذلك بالفقه والبصيرة في الدين الفقه والبصيرة في شنو؟ في الدين فقه الأعمال الصالحة الناس يعملوا الأعمال لكن حقه تعرف بالعلم أي الأعمال أعلى درجة عشان تعرف تجد ابتمجز بين شنو؟ بين العمل مثل تقرأ البخاري ومثل تقرأ القرآن الاسف خوده القران مره مره يتفق احسن من البخاري تدد وكيف اما لو ما عندك بصيره في الدين عبد الله بن المبارك اول حاجه عالم وغنيان وكان بجيت عالم وغنيان ربنا فتح عليه فتح شديد ما بتحتاج لك لزور اصلا ودي اهم حاجه جاتوا مرة تشهد مرة بده يقول لله يا مرسي لله وقاعد في الدكاة في طربيزة وبعدين ولد شغال بيع ولد قاعد في الخزنة الدكاة كل حبودين مشغلينهم بالأجرة قال الولد في الخزنة يعطيها وقادر المرأة أمشي لدفع الخزنة خلي صرف لك بتاع الخزنة طبعا ما عرف الحاج ما حبه لازم يشاور قال الورف قل له كم كدر أشار إليه بأصبعيه قال درهيماني قال مئتا درهيم تذيان مئتين درهيم ميتين دلهم كتيرة كتير سديدة من المبارك يعني ده ما جاءت تستحق الداعش 20 مليون في فش حدا الزور طبعا الحك حضرات الداهها مرة قال له والله لقد أعطيتها أكثر مما تستحق ميتين مية ميتين قبل كتير علاق هذا كتير قال له ابن المبارك رأيت امرأة شابه تتسول فخشيت ان تحملها الحاجه على فعل ما اكره من المعاصي فاردت ان اعفها يا اخوانا لو جمع داري ادبي تقول لي يا اخي دارين مركز صحي لك لا, لا الا جوامع بس الا شنو جوامع تقول لي يا خسمه نحن ما داري جوامع جوامع الحمد لله مريان دارين مركز صحي يا اخوانا الاجر بشيئا الفعل يبنو للعباد وليس ان انفع لنفسك انت داير انفع لنفسك داير ادور كثير أنفع لنفسك لكن الانفع للعباده الان المحتاج شنو مركز شنو مركز صحي لانه ايضا قال تعالى ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا انت لما تعرف مركز صحي وناس كان ممكن يحصل لهم هلاك نجو فكانما احييت الناس جميعا فالأمر يحتاج إلى فقه ومصيره شنو في الدين نكون قد وصلنا بذلك بذلك إلى نهاية درس اليوم من كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين كنا مع منزلة التوبة ولازلنا ونستمر إن شاء الله مع منزلة التوبة في أكثر من درس حتى نستوعب هذه المنزلة العظيمة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير